اربنوا اسد في ذلك الجسد عند الفرات عند الفرات قد حزن حره وارض جثا فوق القاع تفجع من نظرها جثا فوق القاع تفوح ريحه احمد الهادي بن عارة والدفانة في موضع قبرها عارة والدفانة في موضع قبرها ليش ما تميزها بظهرها ولا صدرها ما تميزها بظهرها ولا صدرها في الأرض فرقت بالخيل موزقت بالأرض فرقت بالخيل موزقت والمرهفات والمرهفة عمي حاربان وأسد حاربان وأسد في طالب الأسد عبو عمي ما شاء الله ما شاء الله حزن أحره حزن أحره حزن أحره حزن أحره يقول هذا منه الميت بحالة فجيعا ادمنه الميت على فجعا وخنصوري مينا ياشر على الشريعه وخنصوري مينا ياشر على الشريعه شن دم ما في دم رضيع وبسهم فلثين من تبدك طيعه مات من العطش في وضعه اندهش مات من العطش في وضعه اندهش حلبه حلبه سعد الدفان عمي حار منو على صاد تشبه اخوها خشب دون ہے گل مو محيرة دون جفوف جثة لا تنم من يمكن يعرفوها لا تنم من يمكن يعرفوها كأنه القمر ونزفه استمر كأنه القمر ونزفه استمر حتى الممات حتى حاربان أسد عمي حاربان أسد قعدواقبال الجثث قعدواقبال الجثث عالي بكاهم والله محتارين والموقف دههم بين حيرتهم على السجاد جاهم حاملك يا دو يصب دمع معاهم حاملك يا دو يصب دمع معاهم وبعد من ريحه النبي يدعوه يا أبي من ريحه النبي يدعوه يا أبي ما للحياة ما للحياة حارة بنو دا احسان ابونا العاري جسمه قال هذا احسان ابويا العاري جسمه و بالي الجسم علمه وقال على النهر وقال داك على النهر روح الايم داك عباس فنو الخفن يا اما داك عباس داك عباس فنو عميل صادم الزهراء البحراني وانزل الجثث الكل في جثث وانزل الجثث الكل في جثث ہو جاچ تین ہو جا امتلتك محمد امتلتك محمد وانتهى السجاد من دفن الضحايا امتلتك محمد بالنسبةر وانتهاى السجاد وانتهى السجاد من دفن الضحايا والداع حسين رايح قال رايح قان رايح للسبايح كم غريبة به تارك ورايح كم غريبة به تارك ورايح من بعدي ذو خريها لخدرها من بعدي ذو خريها لخدرها والتعاكلات والتعاكلات حارباً وعساداً